منجبات الغسل أو فرائض الغسل فاتكلمنا عن ثلاثة اللي هما بيشترك فيها الرجال والنساء التقاء الختانين وإنزال المني والموت لسه إن شاء الله الأمر اللي نتكلم النهاردة عن الثلاثة اللي خاصين بالسيدات بسم الله نشهد اراضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله رحمه للعالمين سيدنا محمد النبي عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم علمنا من فعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واكتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي امين على ال وه وصحبه وسلم وكان في جزئيه كده بسيطه وخص بالرجال احنا بنقول انزال المني فبفرض واحد بيعملوله عملية عشان العقم وعاوزين يستجرب المني عشان يعدوا الحيوانات المنوية ولا ماش عندكم فكرة امر وارد امر وارد قالوا إما يأخذها بالنحقا أو يفتح فتحة في الخصية فلو خرج المنه في هذه الحالة يجب الغسل عليكم السلام الله. يعني خروج المنه من الموضع المعتاد أو من غير الموضع المعتاد يجب الغسل فعشان كده بيقولوا إنه الموضع المعتاد بيتدفق من الزكر صحوة الله؟ طيب افرض ما تدفعش و احنا فتحنا ثقب في الخسه او فوق او في صلبه من الخلف قال انت فتح ليه قال عشان نجيب من عشان نهدي حيوانات المنيه بتاعته و قالوا بقى وكبر بس واضح كده حبيب واضح ايه اقول تاني طيب احنا بقى بننقل على ما يختص به النساء يعني الاشياء اللي بتيجي للسيدات وما للرجال وفي هذه الحاله يجب عليهم الغزل برضه قال ايه مولانا قال الحيض الحيض قال ايوه يعني سيلان الدم حاضر الوادي يعني سال بالماء فعشان كده بيقول الحيض قال ايوه يبقى في اللغه سيلان إنما إحنا عندنا سيلان الدم بمعنى أن ترى مرأة الدم خارجاً من الفرج وعشان كده ربنا بيجوه ويسألونك عن إيه؟ قل هو آذاء فاعتزل النساء في المحيط قال يبقى إذا عملية المعاشرة الجنسية بين الزوج وزواجة في هذا الموضع حال الإنزال الدم أو حال نزول الدم يعني في فترة العادة قال ايواء قال اذا اذا يا مولانا قال يا مولانا ده بيجيب مرض اسمه البرس او الجزام يعني بيتقطع منه الذكر الذكر يتقطع قال لي, لي ان ده دم فاسد يعني الدم فيه ميكروبات يعني تسمم زي اللي علي اللي في مجلس الوسط ما هو دي لحمه بس هي لحمه بدمها يعني قصد اقول ايه بقى يا مولانا قصد اقول إنه ده مش في مواد المسمم انما هو وسط صالح لنمو الميكروبات المكروب والفيروسات الضاره فربنا بيحافظ علينا يقولوا يسالونك عن محيط الكل هو آذاء فاعتزل النساء في المحيض يعني في حاله الحيض تعتزل يعني ما تكونش وتشرب لا لا لا لا ايوه كل حاجه والسيده عائشه كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض والنبي قال لها حيضتك ليست في يدك يعني معناها ان الكلام العام ده قال احنا المقصود ده عندنا الالتقاء الجنسي هو ده الممنوع فمن ولا ايه حتى انه بعض الاحاديث بتقول حاجات كتيره كده قريبة شوية انما بنقولها برضه عشان الناس اخذ اللي جامع في اول الدم يعني كان في القوات المسلحة وناس ولا كان مسافر وجاي وامرته عليها كذا قال يعني تم ما تتحفظ لا هو في الحته دي قال الحته دي مش هتنفع ليه قال عشان اذى طب هتعرض نفسك الاذى قال احنا هنعمل لك غرامه ماليه نعمل لك ايه غرامة مالية. يبقى لا يتصدق اللي يجامع زوجته في اول العاده الشهريه قال يتصدق بدينار دينار يعني يعني 4 جرامات وربع مله ما مالظلت يعني ولا ايه دينار العملة الذهبيه والدينار اللي هو الجنيه الذهبي ده وزنه 4 جرامات وربع نعم ما ليش دعوه يا مولانا <تصفيق> ما ليش دع يعني اللي يجرب نفسه الاذيه ما يلوم الفكره ايه الفكره انه ده رادع وزاجر عشان الناس ايه ايوه المرور حاطط لك اشارات وعمل لك مطبات ممكن تاكل المطبات وتكسر الاشارات وتعدي كباري وتبقى كله المطبات والعربيه تنكسر وممكن تهدي وتاخد راحتك فهمنه ليه؟ ولا مش معايا في الكلام ايوه فيبقى اللي اشتراته معد الكبير ده عوضنا الله لو حطيت عليه ايه مش هي انما اللي بيترائز قال اهجل خلاص ايه يعني من هد شوية ومحافظ على العربية وكذا وكذا لانه مش من مر فمن ولا ايه مناش ومن في اخر الدم عليه نصف دينار يعني يعني ياما في اخر الدم قبل الدورة ما تنتهي يعني انه خلصته ما عرفش ايه قال لا برضو لازم تصفل شوية فمن ولا ايه ولكن يقولون عز قال المكان النساء ان هذا المكان يقولون ان قال حتى يطهرن ان هذا واجب يقولون ان هذا اذا يقولون لما بيجي عليها الحيض قال قال المكان لازم تختسل ان لازم هذا تختسل الجنابه قال لا ايا ما كانش انا اما معزول ده دم يبقى ترفع ايه الحدث. ترفع الحدث كلام ده عزو كمان شوي بسيط ناشح ابنك طيب طب والنفاس قالوا النفاس قال ايوه دم يخرج من فرج المرأة عقب خروج نفس مولود مش انه انه هيجي ولا مش هيجي ان شاء الله هي يبقى هيجي باجه برضه معاشوه دم وراه يعني كده قال لي قال انه كان بتغز على الدم ده جوه ولما هورس والمهم قال اه قال يبقى الدم الهنزل الدم الفاس وعشان كده الست في الحيط بيجي لها اعلى حاجة خمساشر يوم انما في النفاس اعلى حاجة اربعين يوم او ستين يوم لانه ده دم كان مخزون كان عنده احتياط مش الفال زي البنك المركزي بتاعنا لا كان عنده احتياط قال يعني احتياط قال لو كان هايزال لفتره من زمن قال يبقى غزاءه معاه اصل خلقه مش ينساه فالاحتياط بتاعه موجود نزل خلاص نزل الاحتياطي معه وراه هيدا جوه يعمل ايه فمن ولا ايه ايوه يبقى اذا الحيب قال ايوه معروف طب والنفاس قال النفاس بالقياس على الحال الدم بيخرج من الفرج المرأة عقب حدوث الولادة قال قال ممكن لحظة وانقطع الدم من الست وممكن يجي يوم ويطلع يوم يجي اربع ايام وروح عشر تيام قال اه قال المهم انه بيجي في الاخر عندي لغات الاربعين ام واختك وكده قال اه عارفين استاذ يقولك طفت الاربعين يعني بعدها مش هينزل فهمين ولا ايه قالوا قد عادتها في الحيض في الحيض في النفاس أربعين لو عدى ال بيوم قال بنوصل لغايه ستين وهنعمل حسبة كده بس اتخلوا بالكم عادي دلوقتي ماشي حبيبنا ماشي ولا ايه ايوه يبقى اذا الدم سواء كان حيض او نفاس قال ايو قال لك بنقسم حدنا حاجة بين البنين يعني بين البنين قال لا هي حيض ولا هي نفاس قال يعني قال استحاضه ثم هو دم قال ايوه دم بس بيفرق ايه اللي بيفرق قال الحيض والنفاس قال دم فاسد قال يعني يعني لونه اسود اسود محتدم يعني متجمد في قطع كده في قطع يعني قطع كتل في كتل من جمع اشاب قال محتدم لزاع قال يعني لزاع يعني بينزل البيرون من الحراره كده ورائحته كريهه لأنه دم فاس صح ولا ايه قال ايوه يبقى لونه اسود ومحتدم يعني في قطع كده قال قالوا لزاع قال ايوه يعني رائحته كده قال ايوه قالوا له اذا دي لون الدم في الحيض ولونه ايضا في النفاس وعشان كده تقول لك الاخر العاده بيبقى عندي فيه عمليه يعني كدر يعني ما يعني انا شفت شويه دم كده يعني لونها أصفر قال قال لكم اذا ده هنحسب الايام ديت على الحيض ولا ما نحسبهاش قال لكم اذا هي بتقول لك بتتطهر بتتطهر او بتعمل كده قال قال لكم الكلام ده هنتكلم فيه المهم انا عندي ان دم الحيض لونه اسود ومحتدم وملزق وكذلك النفاس واللي هو عقب نفسه امال اللي لسه قال ده دم اولا مش نازل في ايام الحيض ولا نازل في ايام النفاس يعني يعني ست عادتها ان هو بقلها ست ايام او سبعه ايام قال قال كتر معاها على بعض سيدات بقلها عشر يوم قال اي دم يزيد عن عشر يوم ما بيسماش حيض ما بيسمى ايه قال يسمى استحاضه سمي ايوه قال لي قال لي انه لما هيزيد عن 15 يوم قال لي ان النبي عليه الصلاه قال لي فاطمه بنت حمش اعلم انك تحيض في علم الله 15 يوما يبقى اقصى حد في الحيض كام آه وما بعده يسمى استحاضه طيب يعني اعرف الدم ده ازاي قال لونه احمر زي الجرح زي الجرح يعني لا ريحته وحشة ولا متكبد ومجمع قطع قطع ورائحته يعني ولونه احمر مش اسود ايه ما هو احنا بنقول مش قطع يعني سائل السيولة دي كانت تشترك في الجميع انما بعض الدم اللي في الحوض بيبقى فيه كتل مش لازم يبقى فيه كوتت ممكن يبقى فيه وممكن فيش انما احنا بنحتكم لللون وللمدة ماش حبيب؟ ماش مش حبايب مش ولا ايه هو الاموركم منها ما تخصوكوش شويه فانتوا مش خدم بالكم إن... حاضر انما لازم هتخصوكم عشان لما تتجوز تبقى عارف ولما ابنك يتجوز يبقى عارف وبرضو زوجتك لو مش عارفه ما مع الناس بقى قال انت تعرف وعشان كده احنا بنجيب البنات ونعلمهم في قيامه الازهر عشان تبقى هي أذرة بشؤون البنات مني ولما تسالها متبقاش عندها خجل زي ما, تسألني زي ما تسال الرجل ولذلك الست لما جات لسيدة عائشه بتسال للست بتسال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فبيقول لها تطهري فهي يعني عاوزه تشوفها تطهري ازاي فالسيده عائشه موجوده جذبتها قال لها أخوذي قطعة مسكن وتتبعي بها أثر الدم هي عاجة تعرف يعني التبع يعني تعملي فقدرتها السيدة عيشة وقال لها يعني تعملي كذا كذا كذا زي ما الوقت الأمهات بقول البنات هتروح جيب فوط ألوز من الصيدلية وتلتجم بها وتعملي كذا وتعملي كذا صح ولا إيه؟ صح ولا إيه؟ هاي هو كده لازم تبقى عارفين إنما لما تيجي تقول لك هتبقى مكسوفة وشا يروح مثلون وكذا وكذا كده عشان دي أمور ما ما تكشفش عليها الرجال فبتبقى أقرب للسيدان فعشان كده بنقول إنه في حاجة اسمها فقه النساء ماشي حبيبنا ماشي معالين يبقى إذن الاستحاضة دي مالها بقى قال الاستحاضة دي في حال نزول الدم ده قال قال كلمة الاستحاضة دي تساوي عندنا الآن النزيف عروس لسه جوز متجو... عايز سمين جوز العروس وفرتوا دخل حصل عندنا نزيف إيه اولاد عندنا نزيف روحنا كله لسعاف ليه رحت مستشفى عشان آه. وعشان كده لما بزيد عن خمستاشر يوم بيقولي نبص إنما هو ركدة شيطان مش حبيبنا يبقى النزيف ده قد جد... قد النزيف ده هو عبارة عن استحاضة في اللغة العربية قال أيوة ماله قال المرأة ما عادت وبتصلي وبتجمع ذكر لسه بتقول في الحياه قال ما هو ده فاسد وفاقد الصلاحية وده مش فاسد هو فاقد الصلاحيه فاهمين ولا ايه في حال الحض والنفاس بيبقى العضو متهتك يعني متقطع لا يعني زي ما بيقولوا جاي كده يعني انت لما بيجي عندك لما اخصف الزكام في, الزك... في مناخيره ويوجد عندك من وي... مناخيرك بتحمر ولا لا ايوه يقول لك انت عندك زكام شايد ايه اللي قال عسنين شايف مناخيرك محمرة وكذا يعني ملتهبة تهدتك يعني في لتها ك... فعشان كده بيقول فاعتزل النساء في المحيط عشان هيبقى فيه ضرر عليك وضرر عليها يا برد فما المحافظه علينا وعلينا فقال فاعتزل النساء في المحيط انما في ده قال لا ده لا مدة الصلاحية لسه قدامه في سنة 2002 ولا 2220 كمان حد فاهمين؟ يابا ده صالح يبقى فيش فيه ضرر فاهمين ولا لسه؟ يعني ده المنع عشان فيه ضرر وده مفيش منع عشان مفيش ضرر واضح كده ولا ايه؟ ماش معلش طولنا معاكم في الحسة دي الكلام بقى دي عشان عن نحدد مدة الحيض ومدة النفاس ده درس لوحدها في الكتاب بقى فيعنى هنسيبها الوقتان اعنى عندي بقى التالت التالت من ما يحتصل احنا قلنا الحيض والنفاس الولادة ايه يعني الولادة دي قالوا ما هو الولد ده عبارة عن ايه مولانا يا مولانا الولد ده عبارة عن مني من القطن هي مخلقة شو شنوطه مخلقة انتوا ساكتين ليه يعني مش فاهم يعني انا ما بتسمع اه وبس تلاغيني برضه لاغيني ولد ولد غدين يا مولانا اه انا تغدين قبل ما تيجوا يعني ما تخافوش ماشي المساله عندنا ايه بقى بنقول ان المني ده قال هو منيي منعقد يعني ايه منعقد يعني مخلق من النطاف المخلقه وغير المخلقه ها ونكر بس فاللي هيستقر يبقى المني المخلق المني ايه المخلق اللي هي بقى نطفه وعلقه قال بقى قالوا يبقى اذا ده لما يطلع يبقى معناها الماني يطلع بس على صورة آدمي يبقى ناقض للوضوء موجب للغسل ولا مش موجب للغسل موجب للغسل لأنه ماني منعك زي ما انتو بتجيبوا السكر وتحطوا على مية وبعدين تغلوه عشان تعملوا شربات وتسجوا الكنافة ولا تسجوا القطايف ولا تعملوا أي حاجة بتحلوا بيه طيب بيبقى عبارة عن ايه سكر قال ايه بس مش ناشف قال لي قال انا اديت شوية مية وقلبت وقال اه قالوا عشان يدي درجة لزوجة شوية كده جلق قال حطوطه على الولعة لما اختلط المية بالبتاع وقصرت المية يعني جزء من المية طلع مفاضل ساجب قال بنسج بو يبقى اللي نقول على ايه؟ معجود شو يقول له معجود؟ عمال يا بيت معجود للقناف عشان ناكلها بعد الفطار؟ ولا ما بتاع اما ابود عسل هي انت عسل وخلاص يا مولانا <تصفيق> يو... نعم يا <هبي. تصفيق> ماهو لو كان صبر لقى على المقتول لحظه واحدة كان مات لوحده ما هو ناس كذا بتقول اهو ال... الولد موجود والله في الكتاب مش عاند الولد لما بيجي يخرج بعض الناس يقول لك ولده وما فيش دم يبقى اذا هنا ما فيش دم يوجب الغسل يبقى على الراي اللي بيقول انه مني من عقد يبقى لازم يجب ايه الغسل وعلى الراي اللي بيقول انه المني لا يوجب الغسل عشان المني طار وما فيش بلد قال لا يوجب الغسل فهنا عندنا رايين بس يدوا المتوقفين عليه على, على التفريع هل المني اللي دخل ده لما انعقد تحول الى صفة اخرى يبقى غير نقد للوضوء لانه مش ماني خالص لانه ماني الرجل والمرأة ولا هيبقى عشان مصاحب لدم من مع الطفل اللي هو نازل هو الخلاف على الجزئية دي مولا اقولها ثاني؟ طيب احنا عندنا ممكن الست تلب بدون نزول دم مع الولد فاخونا كان بيسأل بيقول حاضر مولا الله يفتح ليك أيوه هو يقوله على كده يعني ما بينزلش دم قال بدل ما بينزلش دم قال يبقى اذا معناها ان الولد لما يصحبه دم نفاس يقولش هيك الغس اللي قالوا انه المني ده هو اصلا مني منعقد يعني تحول الى صورة اخرى على هيئة ادمي ونزل فيعتبر كأنه مني خرج اذا ما صبناها عشان تغتسم بحيث الدم عن غدا تغتسم من, تغتسم من حيث انه ده ايه؟ مني منعقد واضح كده اقول ثاني فيها رأيين يا مولان ما تقرأ في الكتاب هتلاقي فيها رأيين وهو الرأي الأولاني بيقول انه لو اعتبرناها مفيش دم قال اه قال معلاش الغسل والرأي الثاني بيقول في دم ولا مفيش احنا هنعتبر خروج المني خروج الولد مني منعقد ويعتبر امر خاص بالنساء ويبقى يجب علي الغسل ماشا مولاني يبقى اذن انا عندي الولاده قد ايواء الولاده طبيعيه ولا كيصرية ما تفرقش معاي يعني ما تفرقش معاي هي هينزل عليها دم ولا مش هينزل خلاص يبقى اذن نزل من المجرى الطبيعي ماشي ثم السبيله ايه ثم السبيله يا ساره نودي كده راسه بقى كده ونزل من فتحه سبع صند سبحان الله ولذلك المرأة ضعيفة العظم قال يعني عظمها لهم قال يعني قال يعني عشان بيقولوا فتحة جراء مش انتوا تقولوا كده ولم تسمعوش فتحت جراط فتحت جراتين لما تروح للطبيب في المستشفى يقول لا ده لسه جراط ما ينفعش الولادة دلوقتي طب استنى قال يبو ابو قال اه قال له باذن اصبح قابل للايه ان هي تولد طبيعي يعني معناها ان الحوض بتاعها يتسع قال عشان ينزل الولد موده ثم السبيله ايه اي يعني ده ما فيش حد له تخليل في علامات الطبيب ولا اي حد ده هو بيشوف العلامات بس عشان يقول عن هنولد دلوقتي ولا مش هنولد دلوقتي اه هاتولي الطبيعي ولا لا انما التكوين الجسماني والاشارات اللي في المخ وكله كله والاوامر والحاجات اللي م... كلها على بعضها جوا قال اه وفي انفسكم افلا تبصرون قال اه قال مش, مش بتاعتك انت بتاعت اللي قال ثم سبيل ايه اه فيبقى اذا انا عندي الولادة دي قال ايو امر بيخرج الولد من قال ايوه طب افرض يا مولانا هي كان بقالها لها 40 يوم والشهر يعني علق او مضغى او طرح زي ما انتم بتقولوا يعني اسقاط اجهاض اجهاض قال ايوه قالوا بيقولوا انه خروج المني ما هو المني ما عن ايه مولانا مش مضغة وعلقة ونطفة قال ايوه يبقى 40 40 40 قالوا يبقى 120 يوم قالوا ممكن في الاربعين الاولين تنزل وفي الاربعين الثانيه تنزل وفي الاربعين التانية, وفي الاربعين التانية فلو نازل دم غليز او قطعة لحم غليز قال, قال يوجب الغسر قال يا عم ما ما تخلكش قال ايو ما تخلكش انما هو ماني وخرج قبل أن... مش يقول من... من نطفات مخلقة بس يبقى الاثنين سواء في الغسل سواء نزل انسان كامل مكتمل ولا لسه في طوره الاول او الثاني او الثالث من اطوار التخلق واضح كده يا حبايب طيب يبقى احنا خلصنا كده مولانا موجبات الغسل اللي خاصة برجاله المرة اللي فاتت واللي خاصة بسيداته المرة دي قال اه قال انا عندي للغسل ده ها رائع قال اهم حاجه في الغسل النية نعم ها حاضر يا مولانا وان كان كلام سبق لاعوان وما قص من عننا عشان محدش يطلع يشكي ويقول ده مولانا بيسيب الايه المحاضرات تسيح منه احنا عندنا ولا تكربوهن حتى يطهرن يبقى حتى للغايه اكلت السمكه حتى راسه يبقى للغايه خرجت من البيت حتى المدرسه يبقى اخر حاجه روحتها فين المدرسه قال ما الاب يقول فاذا تطهرن ها يبقى الطور غير التطهر الطور يعني معناها انقطاع الدم واذا تطهرنا يعني معناها الغسل ماشي يا مولانا ايوه ما مش عايزين نخش بقى في مزاهب عشان من نلعبكش ديه فخليك على المذهب الشافعي زينا كده وبعدين كفرك بعد كده ماشي حبيبنا ماشي طيب انا عندي حاجة بقى اللي هو فرائض وراء قال لا الاول حاجة النية قال يعني ايه النية قال ما احنا اتكلمنا في, في الوضوء وقلنا انه من اركان الوضوء النية ولا لا مستدلنا بالحادث ولا لا قال ايه والغسل حدث اكبر صح ولا لا مش الغسل حدث اكبر اي ونواكد حدث اصغر قال اه قال يبقى اذا هنا قلنا النية ويبقى اذا هنا برضو الني خياسا على الوضو ماشي حبيبنا ايوه الكلام فين بقى مولانا قال الكلام في النية بالنسبة للجنابة والكلام بالنسبة للي يخص النساء لو رفع الحدث ما لسه فتشيخ دهو اللي قاعد في ليحة ده الله يكرمه رفع الحدث مش انت قلت كده يا مولانا يبقى اذا في الجنابة يعني من مضاجعة الزوج مع زوجته لو قال نواية رفع الجنابة او هي قالت نواية رفع الجنابة يبقى نية موزوط خلاص انما لما تيجي يبقى عن باحيط ولا نفاس ولا ولاد نواية رفع الجنابة ما ينفعش صح ولا ايه انتم بتبلموا ليه حاضره مولانا مسا هنقول بس احنا لازم نتفرق بس الاول احنا بنقول هي لو في خلي بالكوا بقى الكلام في ان هي لو كانت نايمه مع زكر يبقى دي جناب يعني من نزول المن او من التقاء الختاني قال يبقى دول الاولانيين قال يكفيهم رفع الجنابه يكفيهم يكفي رفع ايه انما بالنسبه لست لما يجي عندها الحيط ولا النفس ولا الوداده ما تقول نويته رفع الجنابه لان اللي عليها مش جنابه عليها حدث قال طيب خلي بالك لو هي الكلمة الكلام اللي احنا بنقوله في انه لو تعمدت يعني قصدت في الحدث بتاعها دي تقول روايته رفع الجنابه قال ما ينفعش لو تعمدت يعني عارفه الحكم وغيرت الكلام فاهمين ولا يبقى لو تعمدت قال ما ينفعش انما لو لم تتعمد وجلتها بقصد رفع الحدث يبقى نيتها صحيحه يا مولانا ده الكلام احنا استهلكناه في المره اللي فاتت كثيرا جدا جدا جدا وقلنا النية قصد الشيء مع اقترانه بفعله يبقى قصد واقتران قال جل اه قال هو بقى احنا بنقول من السنه عندنا في الفقه الشافعي ان احنا نرفع صوتنا بعض الشيء عشان نسمع نفسنا قال اه ويبقى النيه هنا اللي هي المنعقده قال ايوه يبقى اذا لو رفعت صوتي بانني لو قلت رفع الحادث أو, رفع أو أسررتها في نفسك وقصدت بها رفع الحادث أو قصدت بها رفع الجنابه يبقى هو ده المطلوب عندي القصد سواء صاحب القصد لفظا أو لم يصاحبه ما شاموا لنا إحنا وقفين في حتة ما بتأثرش عن ولا تجهر بصالاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك إيه يبقى اذن لهي لا... هتجيبها لسر مش جايه وهتجيبها للجار مش جايه صح ولا ايه صح ولا ايه يا عم الحاجب مدى اللي بنقوله لما يكون حد بيوسوس وهو في الصلاه بيلتمش على نفسه نقوله اسمع نفسك بالقراءه حتى تصرف عنك الوساوس لو انا بصلي صلاه سريه ولقيت نفسي مشغول برفع صوتي شوية عشان أبعد الواسواس يباني خرجت من السرية الجارية ما تتكلم خلاص يبقى أنا عندي النية قال أيوة والنية دي بتيجي بقى عشان تحدد لي قال هتحدد لك هتحدد لك بالنسبة للعبادة اللي هي الواجب والسنة الواجب والسنة قال احنا لسه نتكلم دلوقتي اوه على طول عندنا الاغسال المسنونة 17 غسل الغسل للجمعة وللعيدين وللاستسقاء والكسوف يعني اشياء كثير. قال دي عوزة نية ولا مش عوزة قال عاوز. طب ايه الفرق بينهم قال اني واني بغسل يا مولانا يوم الجمعة واستحمى قال اه ولو ما كنتش مع اهلي قال اه قال اه بتستحمل ايه قال عشان ده غوست النظافه كده عشان الناس هيشوفونا وكده يبقى نظرنا حلو ريحتنا حلوه قال قال يبقى انت في نفسك اثرتني ده ايه غوست بس سنه بس ايه سنه يعني مش واجب انما الغوست الواجب بتستحمل ايه قال اص واجب علي ان انا اختصر ليه عم قال اص حصل مني كذا كذا نشاموا مولانا؟ يبقى اذا القصد اللي بيدور في مخك هو دني النيه كوني اللي بدوده في مخك كلام يوافق اللي في مخك بنقول تلفظ ما اتكلمتش برضه احنا هناخد على اللي في مخك عشان بس الناس اللي بتتنعمم ولا ازاي اه ايوه وعشان كده بنقول ان السنن الاختسال في السنه في السنه ما فيش فيه تجديد بنقول الوضوء فيه تجديد يجدد وضوءه انما ما يجددش غسله يعني ما يغتسلش مثلا للعيد ويغتسل للجمعه لأن هما الاثنين في يوم واحد زي ما بيحصل في بعض الاحيان قال غسل واحد يكفي لان الغسل فيه عسر اكتر او مشقه اكتر من الوضوء فلو امرناك من انت تغتسل لكل كذا كذا كذا انا هتشكه على الانسان فربنا بيقول يريد الله بكم ايه ولا يريد بكم العسل ماشي حبايب ماشي يبقى احنا كونا بنتكلم في الاول حاجة التسمية مولانا ها مع النية قال النية وقت تنوي الغسل وقت يا مولان قال أول لأن إحنا عندنا سنة. أول ما تحط المية على راسك بتنوي لأن أول حاجة في الفروض عندنا الغسل يا مولان أول حاجة في ايه الاغتسال يعني سيلان الماء على البدن فانت سيل الماء على البدن من من راسك لساسك زي ما بقول فيبقى إذن ده يبقى عند أول غسل جزء من البدن اللي هو الرأس قال بيتنوي طيب وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه إزالة النجاسة قد أي وحتى كان مقصر تعبير بيصلح المجار في البيت عنده أو هو بيشتغل كده ماشي أو شال عيو صغير ولا حيوان ده او على على جسمه قال ايوه الرجل مشنمر جلابيه وما كذا قال اه والبقره والماش طرطشته جه حاجات على على قال آه. قال يستحمى قال ايوه يستحمى طب قبل الاستحمام قال زين النجاسه دي ازيلها ليه يزيل ايه؟ آه ل... لانه مش الغسل هيشيل النجاسه ويرفع الحدث يبقى لازم الغسل ده عشان نرفع الحدث قال لي ما يكونش معا حاجة تانية عشان ما يكونش معا ايه حاجة تانية فالحاجة التانية هي إزارة النجاسة قال هنزيلها الأول قال عشان لما نجي نحتسل قال لي بقى إزارة الحدس ماشي حبايبنا أيوة وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة يعني إيه إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة قال إحنا عندنا بالنسبه للرجاله قال قال ممكن يبقى مشعر يعني ايه مشعر يعني في شعر في مناطق كده في جسمه عند صدره عند اكتافه آه عند العانه قال قال اذا دي شعر وشعر الراس قال يبقى اذا بتوصل الميه لكل هذه الاشياء ايصال الماء الى جميع الشعر قال ايوه على ابن ابي طالب رضي الله عنه كان مربي شعر ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ويضفروه كده قال انه لازم تغسل الشعر والعقاص يعني الجدائي اللي مفتول على بعض دي مشون تقوله الستة عملة ضفيرة اهي دي قال اذا لو كانت الضفيرة دي خفيفة يعني مش شدها قوي قال اه قال المية بتنزل فيها قال لا خلاص مش حاوزين انما لو المية ما بتنزلش فيها قال اه عشان هي شدها ومجمدها شوية كده زي الناس اللي بيعملوا الحصر والإسياب قال بيجيبوا النول كده عشان ايه يسدد الأقلم ما يكفجاش فيه مسافات بدل فيه مسافات يعني ضيق بدل ديج الميه مش هتوصل فعشان كده بيقول انه يصال الماء الى جميع الشعر والبشر مش شعر المعكوس قال احنا عندنا حادثين ان السيدة أم سلمة بتقول الصلاه السلام انا شعري خفيف وابسم جدي لا فقال يكفي ان تحسي على راسك ثلاث حيثات يعني ثلاث مرات تحط مرة ومرة ومرة قال قال وهي شعرها مضفر قال هي جلت العله ان هي شعرها خفيف ومش مجرطاه بل مش مجرطاه قال يعني ما هي وصلت له انما لو مجرطاه قال لازم تنقض لفير وكذلك الرجل فبيقول علي عاديت شعري يعني, يعني ابتدى يقص على طول يحلقوا زير وزير وزير ما شاء الله لا لا ما ولا ايه ما تبصش عشان انا عارفك وانت عارفك بتبص محناني وانت بنعمل كده في اللحيه دي لازم نغرقها مي ما شاء الله لا انما تساب على ميه كده ولسه جوه قال لا بتخللها كده صح ماشي يبقى اصول الماء الى جميع الشعر والبشره البشره اللي هي جلده الراس قال جل ايوه طب والبدن قال لو واحد عنده ترهل في البدن او عنده ثقوب زي فتحة الصوره بتبقى غاطصه لجوه شوية كده قال اه قال لازم تمشي المية فيها الاول يا مولانا لازم تمشي المية فيه وتحط ده كده في التكسيرات بتاعت البطن والترهلات دي قال اه اللي قال عشان تتاكد انه المية وصلت الى جميع البشرة قال اه وما ما مية كميات مية كتير لانية عملت صوبة من الخارج من الخارج ويبقى عندك حتة ما وصلهاش مية فانت لما هتدلك تحط للبشرة قال في الاماكن اللي عارف ان هي غير ولمية مش لها لبصعوبة فانت هتمشي ايدك عليها قال عشان تتأكد ان المية وصلت لهذا الجزء يصال الماء الى جميع الشعر والبشرة أي ام سلم رضي الله عنها قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفري ضفر رأسي يعني الجدائل يعني فأنقضه لغسل جنابه قال إنما يكفيك أن تحسي على رأسك ثلاث حيثات ثم تفيض الماء عليه فتطهرين يبقى إذا عشان نجمع بين الحادثين قال أيوة قال اللي شعرها تاكيل وانضفرها جامد قال دي هتفت واللي شعرها خفيف ومش جامد قال يبقى إذا تأكدت إن المياه وسط فيه قال لما بتحط ده كده بتلاقي المياه عمال تخور فيه إنما لما تحط ده كده تلاقي في حاجة ناشفة قال يبقى لازم تفكر ماشي حبيبنا ماشي ولا إيه أيوة يبقى إذا أنا عندي هذه الأشياء بنقول عليها الفراط عندي سنن بجل سنن الغسل قال خان أول حاجة مولانا التسمية التسمية والتسمية دي عندنا فيها خلاف في الغسل بالذات ناس يقولوا أنه التسمية في الغسل مش مطلوبة إنما التسوية في الوضوء مطلوبة قال عشان كده بيقولوا انه التسمية في الغوص قال ايوه قال مندوب اليها مندوب اليها يعني مش مطلوبة على التحتم قال اه قال يسن يسن يعني امر كده فيه صراخ شوية يبقى اذا التسمية قال ايوه وغسل اليدين قبل إدخالهم الإناء ده الكلام اللي احنا كنا نتكلم عليه لما كنا نشطف من طشت ولا حلة ولا باستلة ولا جردل ولا كذا إنما دلوقتي انت بتصب المية على رأسك من فوق بتخل لك أيوة لأن انت ما بتدخلهاش في حاجة المية بتنزل المية الباقية ما بتلمسهاش في إيدك لأنها نزمة منحنا فيها على طول من دش على رأسك قال أيوة وغسل اليدين قبل إدخالهم الإناء قال يبقى احنا ما عندناش قناق قال طب يفرض انت مالية البانيو مية وجدت افتح الدوش من فوق ما نزلش مية قال قال يبقى لازم اذا تحط ايدك في البانيو لازم تغسلها برا الاول لان المية اللي في البانيو زي ما قلنا لازم تبقى كام؟ مية لتر ايوة لازم تبقى مية لتر عشان ما تتنجس إنما لو كانت أقل من 190 وتسئين لتر قال ملاقاتها للنجاسة من إيدك هتعتبر من تنجسة يبقى هتستحمل مية نكس فأمين ولا إيه؟ ده لو مريت البنيو مية و جلت يفتح من فوق ما نزلش مية يبقى أنت لما بريت المية يا جاهز الحمام جاهزوا لك الحمام هتشطف فين يا مولانا قلت هتشطف في البنيو طيب دخلت إنت دخلت علنت أنت هتشطف في البنيو وأنت عارف إن أنت هتشطف بعد ما إيه؟ ما تغسل بالمية بصبو قال هتفتح الدوش مش هتلاقي فيه مية قال يبقى إذا ما تحط شي في المية اللي في البنية فمن ولا ايه ايوه والوضوء قبله قال ده من سنن من سنن الوضوء قال يوسن انت تتوضى قبله قال يوبا مني من السن يبقى تروح جاي بغسل يدك ومتمضم ومستنشك وتغسل وشك وإيديك وتمسح رأسك وتسيب رجليك وبعدين تروح بقى ايه مغسل الغسل ماذا أقول يبقى يجب يقولوا الوضوء قبله أي قبل أن تغتسل تأتي بأفعال الوضوء ما عدا القدمين دي من السنة طب لو ما عملتش كده قال الغسل صحيح وينفع اصلي بيه؟ قال ينفع اصلي بيه بس ما تلمس عورة من العورات ده بباطن الكاف قال الفرق ولا الد... الكبل ولا الدبر ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه ايوه وكنا بقى من السنة امرار اليد على الجسد قال ان الراجل المشر او اللي عنده شعر في جسم لما المية بتنزل قال الشعر بيبقى وقف كده والمية تجري من عليه وما توصلش للإيه؟ للبشرة انما عشان تحسن هي بلد جسمك والبشرة كلها نالها المية يبقى هتدلت كده صح ولا ايه شوفوها كده لو انت عندك شعر في الساقين ولا في الصدر ويحط نفسك كده هتلاقي الميه لما بتنزل وتروح عايمة على طول على الشعر ان القطرات تمشي على الشعر وما توصلش للجلد انما احنا عايزينها توصل للجلد عشان نتأكد من وصولها يبقى من السنة امرار اليد على الايه على الجلد اللي هو الجسد الموالاه يعني يعني ما تروحش حاطط راسك تحت الميه وتقعد لك بقى ساعة ولا جالك تليفون ولا كذا ولا كذا وقطعت العمل ربع ساعة نص ساعة قال اه بعد كده تروح ايه غاسل الشكل الايمن وبعدين تقسل تقعد لك برضه ساعة ولا حاجة كده وبعدين تغسل الشكل الايصر قال لا احنا عايزين مولاه يعني مرة واحدة ولذلك بيقولوا انه في السنة في الغسل التاسي طب لواني نطط في الطرع يا مولاه الطرع قال ايوه قال ما فيش فيها ترتيب ولا فيها ترتيب هو غطس لا رأسه الأول ولا كتف الأول ولا كتف الثاني الأول ولا الثاني ولا هو غطس قال بس لما تغطس ثلاث مرات عشان تحقق التسلس ما شاء مولانا؟ يبقى إذا إحنا عندنا المولاء وتقديم اليمنى على الوسرة قال لو إحنا نزلت في الباني وبلاش الترى لو انزلت في البنية مولانا قال جل ما تطبح لصة على جنبك اليمين حابة وعلى جنبك الشمال حابة لا اول ما جرد من غماسك في الماء مرة واحدة يعتبر ان فيش تقديم ولا تأخيق وفيش تقديم يومنا على يسار لانه الجسم نحط في المية مرة واحدة انما لو انت واجب بقى تحت الدش هتعرض الجانب الحيمل الاول وبعدين تتحرك خاطر واحدة وتعرض الجانب الايسر يبقى انت عملت تقديم اليومنا على الوسر ماشي حبيبنا ماشي قال خدلي بالكو بقى من الكلام اللي جاي عندنا هنا الاداب بتاعة الاسلام قال ايوه بدل هتغتسل قال ايوه يبقى ماستغتسلش عريان قدام الناس وانت عندك عذرك هتدلكك انما الثاني انا لا احنا عايزين نقول ايه انه كان بيحل للزوج الاجتماع مع زوجته وقلنا ما فيش بين الزوج والزوج وفي عورة في عورة بين الرجل والرجل وعورة بين الرجل والمرأة إنما الزوجة قل ما فيش شعورة بين الزوج وزوجته واللي هؤلاء فيش نبيذنا أبو إحنا نتكلم على ولذاء كان برضو الناس الفقراء دل الناس بيع محترمين نقول لحد درة الرجال الأجانب حتى الرجال الأجانب يعني احنا دلوقتي لما نروح نشوف العيال زي السلفين لما هيعمل مش انت ولا عشان شبه كنت بالسر يعني قال احنا هنحرم البنطلون والبكيني ومش البكيني قال ايوه لو عندنا بقى في العيال في, الع... في... في اللحين بييجوا يستحموا في الطرعة ولا عندهم بكين ولا بتاع هو بيروح مالو طرطوم وكده سالت مالتي يروح نازل في الطرعة ويعملوا مسابقات وهنعوم معرفش لو انا واقف يجب علي عن ان انا اقول لهم شوالك تغط وانكر عليه ذلك وانكر عليه ايوة وعشان كده يا حبيبنا انا بقول كلام من عشرين سنة فاته عشان حد يقول انت لسه جاي تختار علينا حاجة قالوا الشواطئ ديت والمصايف بهواك يا هوا للمصايف قال ايوه المصاير دي معموله لايه للترويح والناس تتفرج عن نفسها قال قال بس اتفرج عن نفسك بظهر عورتك ايوه وعشان كده بنقول للمحجبات والمنقبات واللي ما ايه قال اطلع بدل ما انتم سايبينها للبيكيني واللي عمالين يعملوا قال ضيقوا عليهم وخناقوا عشان يشوفهم انه الاستمتاع بالماء مش لازم يبقى ببص صح ولا ايه؟ ايوه لما تلاقيك المحترمة وقعد على الشط وكذا وكذا وكذا هتحسسيها بان انت امرأة وهي ليست امرأة بان هي اتفاح يا مولانا اتفاح اللي انت بتشوفوه ده قل جل... بنشوفه وحطينه في ورق سلوفان ومحطوط بعيد كده عند الراجع يعني اما فوت عليها قل له السلام عليكم من اللقاء في جنة الخلط غالي قال بقى... غالي وملفوف قولونه كذاب بس برضه محطوط عليه مانع انما دي عامله زي الطماطم على العربية اللي فوت في فاس ما لازم تبقوا واخدين بالكم بقى اي فاحنا مش عاوزين الكلام ده فعشان كده بنقول انه لما ننكر لما ننكر على قال ايوه انت بتوقفهم في موقف حق خلاص ما لا تقول هنمنع ولا مننعش انت بس كشف ال الحين زي ما الرجل قال دون السياحة وأنا أشغل لكم نص المصريين ما ولا انت مش جريع يعني شفت الراجل أنا شفت الراجل هو أبو من بيه يعني على طول كده فيعني كذا أقول لك الواحد لازم يعيش الأحداث وياخد باله من الأشياء فاحنا عشان كده بنقول إنه من السنة من السنة ان الانسان ما يختصرش بحضرة الرجال اجانب لي قال لي إن هم كانوا قبل كده في حاجة اسمها الحمامات العامة الحمامات ايه؟ العامة شفتوا فؤاد المهندس لما كان بيقول البذكير والمناكير ومعرفش ايه هي دي المسميه هي دي المسمات يا مولاني المساج ماشي اش يعمل او السونة اه قال ده الحمامات العامة قال يعني اه الراجل لما يجي يروح دور طلمية قال ايوه في الحمامات العامة قال لي بروح لها في وقال لا لا لا لا ده انت لازم تسطر عورتك الآن لما تروح انها مش معنى زيك انت راح الحمام تروح بالبوصر منفعش فهمين ولا ايه قال عشان فيه ناس اجانب وكذا وكذا وعورت تتراجم ما بينه سورك ويوب لا يا صح انتظر باي حال من الاحوال وقال زيك وانت محرم بالحاج يا مولانا بتبان ديك وانا بتبانشي صح ولا ايه انما مجدده يعني لسه الميه انت جيبها جديده انما اللي في البرك والحاجات دي قال مكست مده من الزمن وبدل ما فيش فيها ميه جايه عليها جديده يعني مش مجدده يبقى إذن عرضه ان هي تبقى متحمله بالايه بالجراثيم والاوجع ماشي حبيبنا؟ طيب واحد هو بيستحمى في رفع الحدث قال اه قال خرج منه يح. خرج من نوريه قال ايوه قال غسل صحيح ولا غسله مش صحيح بيتم غسل. يعني هو غسل راسه والجزء الايمن ولسه عاوز يغسل الجزء الايصر خرج من نوريه قال يغسل الجزء الايصر وكل حاجه قال اه يبقى رفع على الجنابة يبقى الغسل قال عشان يصلي قال يتوط فمن وليه يعني خروج الحدث الاصغر اثناء الحدث الاكبر قال لا ينقضه ما ينقضش الحدث الأكبر يبقى الغسل صحيح إنما اللي هترتب عليه هترتب عليه إن أنت لو ما خرجش منك ريح وتطلع وتصلي بهذا الغسل لأن الغسل وضوء وزياد إنما لو حدث خروج ريح ولا كذا كذا أثناء الغسل قال يبقى إذن أنت غسلك صحيح بس لا يحل لك الصلاة إلا أن تتوضع عشان ترفع الحدث الأسر واضح كده حباب نعم حبيب. مش فيه. لا هو اللي يقول يا مولانا. ما ينفعش اهي ما تقول لي عشان ما اغسلش راسه لا ما هو انت تقول بقى كده يا مولانا عشان كده بقول لك انت اللي تتكلم عشان انا عارف الكلام راح فين احنا انت جاي على الايمن والايسر طيب يا عم يبقى ما ينفعش يبقى ده يبدأ يغسل يبدا يغسل من الجديد يبدأ الغسل من ايه من جديد من رأسه اولا انما مش غسل راسل وبعدين أحدث هو بيغسل الشكل الايمن ولا الايسر قال يسيب بقى الشكل الايسر وبعدين يجيب الشكل الايمن الأول وبعدين جيب قال لا أيه يجيب من الأول الجديد واضح كده حبيبنا أي معاك أي معاك احنا قلنا حبيبنا الغسل وضوء وزيادة الغسل وضوء إيه انما فيش حاجه اسمها تجديد الغسل يعني معناها انا لو اغتسلت للسنه اختصرت للسنة؟ او اغتسلت لقراءه القران غسل سن قال هيبقى ينفع على الوضوء قال اي ينفع الوضوء لو انت اتوضات الاول عملت الس... الوضوء الاولاني والغسل ده قال يبقى الوضوء سنه للغسل الغسل صحيح ان لو احلثت اثناء الغسل يبقى الوضوء الاولاني ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش يبقى انت... ايوه ما ينفعش ما اتوضتش اصلا لو اتسل ما ينفعش اصلا ازاي يعني طيب يا مولانا ما هنالك طيب إيه يعني؟ ك... هذا كلام قلته يعني الغسل وضوء وزياد فانا لو اغتسلت ولم يحدث مني حدث اصغر يصح بي ان اباشر به الصلاة لان الغسل وضوء وزياد يعني انت معك عشرة جنيه يا مولانا انت معك عشرة جنيه لما أقولك معك خمسة جنيه هتقول ايه؟ ليه؟ لان الخمسة دخل في العشر معاك تسعة جنيه تقول لي ايوان انما لما يقول لك معاك احداشر جنيه هتقول لا لان الحداشر مش دخل في العشر <تصفيق> حبيبنا بالنسبة لللي حدث بالنسبة للناس اللي ما سمعوش تكبيرة الركوع وانما سمعوا تكبيرة الاعتدال من الركوع هم تركوا هذا الركوع ما سمعوش يعني ما تابعوش الإمام فيه قال أيها الإمام لما قال سمع الله لمن حمده هم أدركوا أنهم لم يركعوا فلو ركعوا وحصلوا الإمام في السجود ولا في القيام قال صلاته صحيحة طيب خلاص يا مولان طيب حاضر يا مولان يا مولانا اسبر عليها بس أنا, بق... أنا قلت لك وبعد الكلام تاني عشان أكد المعلومه طيب واحد واحد استرسل في الصلاة وما ركع مع الإمام قال يعني يعني هو وهو واقف لما دكا قال سمع الله لمن حمد أدرك قال قال هو بقول الله أكبر عشان السجود سجد معه يبقى ترك الركوع لو ترك الركوع يبقى ترك الركعة فلابد بعد أن يسلي الإمام يأتي هو بركعة جديدة عشان يبقى ثلاثة مش اتنين ها. نعم ما جاش باو سلم يعني ايه يا عم ما انا استنى الله يخليك بس هو برضو سالت في هذا الوقت اهو وانا عاوز ابين نعم ها سكت يعني ايه سلم ما جابش راك عليه يا يا يا استاذن يا استاذن يا استاذن يا استاذن, استاذن. استاذن. استاذن. دلوقتي انا قلت صورتين بالصورتين اللي انا قلتهم دول مش ينفع معاك طيب يا م... حاضر يا عم... حاضر يا عم الصوره الثالثه دي انا قلت فيه وقال لها للأق... يا استاذ نبيل بق... انا لسه كده الاستاذ ده ايه هي قال هو ما جابش ما ركعش مع الامام والامام سبقه وهو ما ركعش اصلا مسلم طيب سلم مفتكر انه ساب ركعه سلم وحد يتكلم معاه في أمر الصلاه ولا سلم وقال كلام خارجي حاضر يا عم الحك لو سلم يا حبيبن لو سلم وبعدين اللي جاره قال له انت ما ركعتش معنا يا مولانا انت تجيب ركعة يا خيبان انا ركعتش قال لا قال, ركعة قال, قال يبقى اذا ده كلام لما صحته يبقى اذا لا يبتز الصلاة يبقى يروح قايم من غير ميني وجديد ولا حاجة ميتل يبقى يجيب ركعة يجيب ايه؟ ركعة بس هيسجد لسهه قبل ما يسلم سجدتين ورا بعض على طول ويسلم ماشي؟ طيب هم خلصوا صل ولا هو عرف ايه اللي فاته ولا حد ذكره ولا اي حاجه قعدنا نتكلم بقى الشغل اللي عامليه وراح وما ومعرفش ايه وبعدين قال الله داني ما صليتش قال يوبي يجيب صلاة من اول وجديد انا قلت لعمل حاج كده ماشي عمل حاج هم الثلاثة أسئلة ومسألت فيهم وجاوبت على كل واحد وبعيدها عشان بس تتأكدوا منه نعم لا ما يجيبش الغصب بس ده ناقدر. يا عم الله يخليك احنا بنتكلم في انه ده مش ذكر آدم يخلي بالك بس والالتقاق الثاني قال يبقى ده ليش دعوه بالغوص انما ده ما خرج او دخل من الدبر قال اقل يبقى يعتبر ناقض للوضوء للحدث الاصغر حركة يا ده جاي على بلمس لمسك لا مولانا سيبك من الكلام سيبك من الكلام ده عشان ما تخلطش ما تخلطش أبو ساق على بقرش ها دا هو هو احنا في ايه ولا في احنا في شم ورد يا مولانا مش شم ورد يا مولانا احنا في شم ورد ماشي أم أمور ورد أمور ورد بس أنا بركز على ليه؟ عشان أقطع العلاقة في فكره وبعدين هجاوبه برد مش هسير نعم التي ليس لها سبب للوجوب فاللي لها سبب للوجوب عدناهم الستة فهمين ولا ايه؟ مش اللي يوجب الغص يقولنا عليه ستة؟ طيب إذا ما كانش في واحد من الستة يبقى الغص مش واجب هذه الكلامة يبقى الأغسار المسنونة يعني اللي ملهاش سبب من الأسباب الستة اللي احنا لسه عدينهم قال بدل ما لهاش سبب التكال الختانين ولا إنزال المني ولا الموت ولا الحض ولا النفس ولا الولد قال يبقى قال دي أغسل قال مسنونة يعني مسنونة يعني سنة, سنة يعني يعني مندوب إليها ومستحب فعلها بدل مندوب إليها ومستحب فعلها يعني معناها لو فعلتها اخذ ثوابا ولو تركتها لا أعاقب انما الثاني قال ايوه اللي هو الواجب قال لو فعلت اخس ولو ما فعلتوش واعاقب على الترك ماشي حبايبنا يبقى الافعال المسنونه عندي كام قال 17 غسل الجمعه قال غسل الجمعه يعني الغسل يوم الجمعه قال الجمعه دي بتتكرر كل اسبوع يا مولانا صح ولا ايه وعندي مناسبات بتتكرر كل عام العيدين وعندي اسباب بيتوكي الغس بتسن يسن لها الغس قال دي حسب ظهورها في الواقع اللي هو الخسوف والكسوف لما يحصل حجب للشمس كلي او جزء أو للقمر كلي او جزئي بل من السنه ان احنا بنصلي صلاه فالصلاه دي له عشان اجتماع وبالنسبه للحج قال بيحصل للعمر مره او اكثر اذا كان الانسان هيكرر حج او عمر والدخول مكة والوقوف بعرفة قال ايوبا اذا دي اغسال لها مناسبات فالمناسبات دي كانت تتكرر بتكرر الاسبوع او بتكرر العام او بتكرر الحادثة ماشي حبيبنا ماشي قال اول حاجة قال من اللي احنا عارفينها بالسمراء على طول ده قال الغسل من الغسل يوم من يوم من الجمعة قال احنا عندنا حادثين يا مولانا في الغسل بتاع الجمعة الاحاديث ظاهرها يقول إن هي واجبة مو بتقول إن هي سن فكيف توفق بين الحديث اللي بيقول واجب والحديث اللي بيقول إن هي إيه سن قال الحديث الأولى نبع صلى الله بيقول من اتى منكم الجمعة فليغتسل فالناس الحرفيين اللي مشين مع النص على طول كده كلمه فليغتسل يعني عليه أن يغتسل يعني يبقى الأمر اللجوء يقول الامر ايه طيب لو كان الامر الوجوب قال ايوه قال طب انت فهمتها كده طب ما في نص صريح بيقول النبي عليه الصلاه والسلام وضوء واجب على كل محتل يبقى اذا ده مش مش تلويح قال لا ده تصريح اهو بيقول غش الجمعه واجب ماشي يا يقول بيقول الحديثين موجودين في صحيح البخاري طب واحنا عندنا الحديث التاني بيقول من, آت من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ها تفهمت ايه بقى من الحديث دي ايه اه ليه بيقول اللي هي توضأ اكويس فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل ايه افضل يبقى اذا كيف نوفق بين الحديثين نقول الأمر الامر بالنسبه للوالد في الحديث الاولاني والثاني ليس للوجوب قال مش معنى انه مش وجوب قال لي بيقول في الحديث الثاني فالغسل افضل يبقى يعني لو ما عملتش الافضل وحاسب بس يبقى ليس واجبا يبقى يقولوا عليها اذا ورد مع الوجوب قرينه تصرف الامر عن الوجوب يبقى اصبح ايه سنه قرينه علامه يعني فالعلامه عندي بيقول فالغسل افضل يعني معناها لو ما غسل لو ما اغتسلتش يبقى الوضوء يكفي قال بدل الوضوء يكفي قال يبقى اذا هنا الغسل قرينه رفعت الوجوب وصار الغسل سنه ماشي كده يا حبايب وعندنا بقى يا سيدي العيدين قال الغسل بتاع الجمعه قال يبقى قريب من صلاه الجمعه وعشان كده بيقولوا ان الغسل بتاع الجمعة يبتدئ من صلاة الفجر يوم الجمعة من صلاة الفجر يوم الجمعة تغتسل بجاء الفجر تسعة تسعة تسعة عشر قال اجل يبقى اذا بدايته عشان يبقى مقصود به الجمعة قال من طلوع يوم الجمعة ماشي كده حباب؟ ماشي ولا ايه؟ انما غسل العيدين قال ايوه العيد بالصليل الساعة كام يا مولانا بعد الشروق، بعد الشروق، قال آه، قال يبقى إذا وقته يدخله بنصف الليل، يدخل بنص اللي الجمعة الناس بيبقوا موجودين، قال آه، قالوا عشان كذا لما يجي يوم العيد، يوم جمعة ويوم عيد اللي هو العيد يجي يوم جمعة، قال أيوة، قال بنصلي صلاة واحدة في جمعة. صلي صلاه واحده ايه في جماعه قال يعني ما اجيش الصبح عشان اصلي العيد لو كنت من بلد بعيده وبعدين اجي تاني عشان اصلي الجمعه قال اه قال يبقى ينفع اصلي العيد جماعه والصبح مع الناس قال والجمعه اصليها دول قال اه وممكن اصلي العيد منفرد لانه صلاته منفرد تجوز ويبقى اصلي الجمعه مع ايه مع الجماعه ماشي يا حبيبتي طيب يبقى اذا ده بالنسبه لل أيوة. بالنسبة ليوم الجميع قال النبي عليه الصلاة والسلام كان بيغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى قال يبقى اذا دليل على ان غسل العيدين مش عيد مفرد العيدين يعني عيد الفطر وعيد الأضحى قال يبقى اذا ده غسل لعيدين يعني لمناسبتين غسل للفطر الواحده وغسل للأبحر الواحده إنما هم باعتبارهم عين يبقى غسل يوم العيد ماشي حبيبنا سواء كان عيد الصورة أو الكبير ماشي الكلام اللي كان يقوله بقى بيسأل عليه قبله بس الكسوف والخسوف قال جا ما بتكررش إلا حسب الحوادث يعني كل مثلا أربع سنين خمس سنين عشر سنين على حسب الحادث اللي هو الخسوف والكسوف قال أنتو كان واحد بيسأل الأسبوع اللي فات واحد يسالني نصلي الخسوف وقتيه مش انت ايوه صليت ولا ما صليتش ان انت معرفتش الوقت وكنت هنا يعني ما تمكنتش طيب يبقى شفاعه والكلام قبل واحد يبقى اذا هنا صليت الخسوف الكسوف سنه ولا مش سنه سنه لو مكنا من فعلها بنفعلها ولما السنة دية لما فعلها غيرنا يبقى سقطت عننا لان احنا بننظر على الانية سنة كفاية اذا قام به البعض وسقط الفرض عن الباقي يبقى اذا باقي وكذلك الغسل بالنسبة له للغسل الكسوف والخسوف باقي من السنة من الاغسال المسنونة مش حبيبنا طيب الجديد عندنا بقى الغسل من غسل الميت اخونا كان بيسأل لما نيجي نغسل الميت نغسله قال بنغسله ازاي قال يا مولانا احنا الميت وهيجي برضو بعد كده بس يلا سبق الاوان قال الميت قال ايوه بعد ما بتفضه روحه الى الله عز وجل قال ويبقى جسمه لسه رطب كده قال اه قال عشان نغسله قال ايوه قال بروح مجاعد ونص جاعد كده قال اه بمساعده حد معاي قال له اعصره يعني اعصره يعني اتك على بطنه وكذا وكذا قال عشان لو في فضلات تخرج لو في فضلات ايه تخرج يبقى اذا يقول لك في اللاحة كده لك بنحنح لا هي بعصر قال ايوه زي البيب لما بتقعدوا على القصريه كده قال قال يبقى اذا نحن بنعمل كده قال ايوه وبعدين قال بنغسل ونحط جطنة في المواضع الفتحات دي قال قال لما تيجي تغسل يا مولانا قال ايوه قال لازم تبقى لابس جوانتي او في قطعة قماش على ايديك عشان ما تلمسش عورته ماشي حبيبنا قال ايوه قال انا باغسل رأسه قال ايوه ونيمه على الشكل الايسر عشان اغسل الشكل ايه الايمن اولا وروح قلبه على الشكل الايمن ويروح غسل ايه الجانب الايسر قال جل ايوه قلبه بلبسه الهدوم بتاعته اللي هي قال يبقى انا لما باجي اغسل بيبقى في حاجه ملفوفه على ايدي وقطعه انا ساتر بها بدنه عشان ما تظهرش عورته امام الناس الحضور في المغسل ماشي حبيبنا؟ قال ايوه يبقى اذا هنا عشان يبقى الغسل ده قال انت غسلته قال ايوه عشان يلقى الله عز وجل طاهرا قال طيب وانت قال انا اللي قمت بالغسل قال ايوه قال من السنة ان تغتسل انت قال عشان بعض الناس اللي يبقى غسل لأول مرة كده بيبقى عنده رعب بيبقى عنده رعب رعب ايوه اصتوا شايف الحقيقة بقى وقال الحقيقه الحقيقة العيانا بيانا يعني قال قال عشان تطمئن نفسه كده واعصابه تهدى قال يغتسل وزاك من السن غسل من غسل الميت اللي غسل يغتسل يبقى دي من السنه واللي يحمل الجنازة يتوضا برضه عشان الركفه والهيبه وكذا وكذا وكذا انما احنا عد بقلبنا جريء وناخد الميت ونجربه في التراب والحاجات اللي انتوا بتعملوها دي بنقول لك الشيخ باهي الكرامات ماشي يا مولانا ايه يا مولانا انت اللي بتبص ورا ما انا ببص لك انت ماشي حبيبي طيب يبقى اذا الغسل من غسل ميت قال ايوه والكافر اذا اسلم الكافر لما يسلم قال ماله دول قال ثمام ابن أسال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بعد أن أعلن إسلامه يبقى الكافر لما يجي إسلام يعني يخش في الإسلام قال قال يغتسل قال قال لأنه ممكن ما كانش أنت طهارة ولا ما بيتطهارش ولا كذا ولا كذا قال إحنا بنبدأ صفحة جديدة وعهد جديد قال يبقى يغتسل يغتسل هل بيغتسل عشان؟ قال لا الزن والمعصية مش عاوزة غسل هي المعصية نقض الوضوء ولا موجب للغسل انما هنا الغسل سنة نعم لا اللي غسل فقط يا مولان مال شطف روحه المصلحة المال المشراحة ولا المغسلة مش نكسة مساكتها يا مولانا <تصفيق> اه؟ ده من السنن يا مولانا انت بتغسل واحنا قلنا الغسل وضوء وزياد وضوء وزياد ماش حبابنا طيب احنا نعم اين؟ أيوة. في الصلاة دي عاوزة شهادة لمشا عاوز شهادة طيب شهدة شهدة ان لا الا الله نحن رسولنا السنه أنه يغتسل ما اغتسلش إنما المغرب أدنى من الظهر أدنى عاوز يصلي، قال يقوم يتوضع يصلي، نحن قلنا السنه بمعنى ان تركها لا يعاقب لا يعاقب نعم ما عرفش بقى انا مع بس ايه فهمني بس بالراحة مش تزع... مش تزعله، عشان انتوا على بولمس ما ديش دعا افهم بس بمعنى ايه انا كنت معاه طيب يبقى اذا هو خلي باركو بقى من الكلام هو هنقول له يا عم الحاج اذا كنت عاشرت زوجتك وانت اسلمت ولم تعتصد يبقى هنا الغسل واجب مش سن بعد الاسلام؟ ما احنا ما احنا ما نعرفش انما ده يتوقف على ايه سؤالنا له يعني هو اذا كان عندهم غسل واختسلوا خلاص ما فيش مشكله انما لو عرفت ان هو ما اختسلش ما اختسلش لما كان جامع زوجته واسلم هو او هي ولا هو وهي مع بعض قال ده اللي قلب نساله هل حدث بينكما كذا فاذا غسل هنا مشه واجب مش سنه لا لا نجاسة اعتقاد ولا سات نجاسة بدأ. قال إنما المشركون نجاس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عميم هذا وإن خفتم عائلة فسافر لكم الله من فضله قال عشان دي نجاسة العقيدة ما عندهوش عقيدة فأنت عشان ما عندهوش عقيدة تقول لها يجيب دخل السياحة وكذا وكذا قال لا انخفت خفتم عائلة فسافر لكم الله من فضله ماشي والله بس نعم يا عم على دينته, أنا على دينته أنا مليش دعوة يعني أنا لا أحاسبه على ما مضى إلا في حالة واحدة عند دخول الإسلام هل سبق قبل الدخول ده حصل عندك جنابة ولا ما حصل شيء حصل عنده جنابة يبقى الغسل واك ما حصل شيء يبقى الغسل السم أنا مليش دعوة قبل مدار حياته مدار حياته كان بعيدا عني يا اخي الله يخليك مولانا الله يخليك الله يخليك نبك صواب ليه تحكم عليه كده؟ يا عمّة بقيت بس عنده تعاليمه هو مش عليها هو مولان الراجل تفطن وربنا هداه وأسلم شرح الله صدره إسلام بدل شرح الإسلام ما حسبوش على اللي فات كل أنا حسب على حاجة واحدة بس سؤالي له سؤال انت قبل ما تعلن إسلامك كنت معاش زوجتك ولا لأ؟ عاش الزوجته نقول له والله عشان يبقى دخولك الإسلام صحيح لازم تختصر الغسط هنا مش هيبقى اختيار هيبقى واجب إنما لو ما كانش معاش الزوجته نقول له الغسط الاختيار نعم نعمل حاجة أيوة معاك المطلوب ايه حاضر المطلوبة إيه المذهب عندنا في الشفع يعني المذهب الشفع زي ما بقوله استاذنا من الأول إنه الغسل هنا واجب إنما لما تجرى بعد كده نقول زي ما كنا بنقول في غسل الجمعة صرف الأمر عن الوجوب حديث اخر ما هو جاء حالتين على انه على كذا يبقى كذا وعلى كذا يبقى كذا طيب ما هو يا مولانا حاضر مولانا بس انتو بتاخدوا بالكم معايا شوي مش المفروض على كل يتكلمه في المذهب انه كل كلمة لازم يجيب لها حديث قد تكون حاضر يا مولاد قد تكون هناك حديث سبقت او بالقياس على شيء اخر فانت لو غسل الجمعة على غسل الكافر قال يبقى هيتضح لك المذهب التاني الرأي التام هو قاس هو انت بتقول عاوز حديث مش انت بتقول لعاوز حديث المذهب التاني ايوه انت فين الدليل منش انت بتطلبني بالدليل؟ طيب انا بقولك الدليل زي ما جسنا على الجمعة نجس على غسل الكافر ازا يا حبيبنا الفقه ده قال يعني معانا الفهم الفهم يعني قال بنفهم المسائل وعندنا حاجة اسمها القواعد الكلية كل قواعدك يعني كل الصور اللي زي بعضها بمسها على بعض ونديها حكم واحد فاحنا لما جينا نكلمنا قلنا الأحاديث ظاهرها في الجمعة ان هي بتوجب بالغوس صح الله ويج عندنا حديث بقول لا هي صرفت القرين عن الوجوب إلى الندف أصبح من دونه يعني سون قال قال لو عملنا العملية دينا في غوس الكافر إذا سلم هيدين الرأي رأيي بيقول بوجوب الغس ورأيي بيقول سنية الغس قياسا على الأحاديث اللي وردت في الجمع مش واصلة طيب انت عاوز ايه؟ يا مولانا يا مولانا دلوقتي انت خدت بالك من حدث ثلاث اللي في الجمعه طيب اعمل مقارنة بينهم بين اللي لورادين في الكافر اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس وحديث أثبتت انه مش واجب طيب يبقى نعمل ايه بنوفق بين الحديثين يا مولان زي ما عملنا في الجمعة مش احنا وفقنا بين الحديث الأولان والتاني والتالت وقلنا إن التالت صرف الأمر عن وجوب بقول فمن توضأف بها ونعمت ومن اختصف الغسل أفضل هذا دليل على إنه الأمر مش الوجوب والقرينه التانية في الكافر إذا أسم يا مولان قال النبي أمر الراجل سمامة بن أسال وغيره ان هم يختصر لما أسلم وبعض الصحابة قالوا انه الناس كانوا بيوجدوا للنبي على السلام واسلمهم وما أمرهمش بالغسل يبقى اذا بدل ما أمرهمش بالغسل يعني معناها ايه انه مش واجب يبقى اذا دي قارنة صرفت الامر عن الوجوب فأصبح مندوب كون الكتاب رجح الرأي الأولاني هذه وجهت دا الكلام انا قلت الاول ما هو وضع طبيعي يا حبيبنا هتجفولي على الواحدة هجفلك على الاثنين خلاص يا مولانا خلاص خلاص لا لا لا لا ابدا لا عبداً لا عبداً. عندنا المجنون المجنون والمغمى عليه لما يفيق ها يغتسل قال ما احنا قلنا انه المجنون يا مولانا ما احنا قلنا ان المجنون والمغمى عليه لما بيفيق بتو كنا اعتبرناه من وقت الوضوء مش كده ولا ايه قال ايوه قال يبقى اذا احنا بنقيم الحدث الاصغر مقام الحدث الاكبر فيبقى اذا يعتبر هذا ناقض عليكم السلام ورحمه يعتبر هذا ناقض للوضوء وناقض للحدث الايه الاكبر فالاحتياط نعمل بايه بالغس عشان يبقى الاثنين مع بعض